ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَأْسُونَ مِرَّحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قُتْلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنقَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِن فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 وَلووط إذ قالَالَ لِقَوْمِهِ إنِكُمْ نتَأْتُونَ الْ الفاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْأَ أحدَد مِنَ, أحد من العالممين.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 ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت مِنَ الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بِمَا كانوا يفسقون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 وَقولوا آمَّ بالَّ أُنزِل إلينا وأنزِل إليكم وإلى هنا وَإلَهُكم واحد وإلى هنا وَإلَهُكمم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 قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض آمَنُوا آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يَسْتَاجُِونَكَ بِعَذاابِ وَإِنَّ جَهََّمَلَ محيطَة بِنكافِلين يَوْومَ يَْشهُم عَذاَابُ مِنْ فَْقِهم وَمنِنْ تَ تحتِْأَجُنِهِمْ وَيَقولُ ذُوقُ مَا كُُم تَعملون يا عبَادِي الذيينَ آمنوا إ أَْرض وَاسِعََةُ فَإََّا يَفَعابُدونُون كل نفس دائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار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 ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مسوا للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين بسم